الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله استوء، استوء أقيم صفوفكم ولا تختلفوا الله أكبر الله أكبر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 فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوعوا وامنهم من خوف الله أكبر, الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله